أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع ديننا دين عظيم نوره فينا يستطيع الأمر بحفظ اللسان. روى عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك ما تزال سالما ما سكتت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا صمت لا يكتب عليه كلام فإذا تكلم فلينظر في كلامه فإنه إما له وإما عليه وليس الأمر كما يقول بعض العوام الحكم عليه جمرك إنما الأمر كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال العلماء اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة وما تستوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه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 وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا والمؤمن الكامل من شأنه أن يكفأ ذاه عن المسلمين إن كان بلسانه وإن كان بيده وهذا معنى ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله أبو موسى الأشعري يا رسول الله أي المسلمين أفضل فقال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده وكثير من الناس يهلكون أنفسهم بسبب ألسنتهم حيث يستعملونها فيما لا يرضي الله عز وجل ولا سيما عند المزح والغضب وهذا معنى قول الشاعر كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان وقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ومعنى ما يتبين فيها لا يتفكر فيما تؤدي إليه أي لا يرى أن فيها ذنبا ومعنى يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أنه ينزل بسببها إلى قعر جهنم قال الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته واعلموا أن الاستخفاف بالله أو شريعته كفر مخرج من الإسلام وذلك كقول بعض الناس فلان جنا ربي أو أهلك ربي أو نحو ذلك مما فيه استخفاف بالله وكذلك الاستخفاف بالشرع كالذي يقول الصلاة موض أديمه أو يقول الصوم تعب بلا فائدة أو يقول الحج وثنية أو يقول صوم صلب تركبك الإله فكل هذا من الكفر المخرج من الإسلام ولو كان القائل مازحا أو غاضبا فكثير من الناس يكفرون بالقول من دون اعتقاد معنى اللفظ فهؤلاء خارجون من دين الله تعالى قال تعالى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 من قال إنه لا يكفر من تلفظ بألفاظ الكفر إن كان مازحا أو غاضبا أو لأنه لم يعتقدها فهذا جانب الحق وشجع الناس على الكفر والعياذ بالله وخالف قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فلم يشترط الله تعالى أن يكون معتقدا لمعنى كلمة الكفر ليعد كافرا بل اعتبره كافرا لمجرد قولها وما أجهل من يقع في الكفر ثم يقول استغفر الله قبل أن يتشهد فهذا يزداد ضررا وكفرا لأنه يكذب القرآن بهذا الاستغفار ولا بد لمن كفر أن يتشهد حتى يعود للإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي وعن ابن عمر وفي الختام نذكر حديثا عظيم الفوائد رواه الترمذي وهو حديث صحيح فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله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 ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وزروة سنامه؟ قلت بلا يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلا يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك يا معاذ معناه انتبه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم اجعلنا من القائمين الصابرين واشرح صدورنا ونور قلوبنا واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا واجعلنا من الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الخير وأكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلهنا أنت الرحيم إلهنا أنت الحليم إلهنا أنت الرحيم إلهنا أنت الحليم الليم انت العليم والعظيم والكريم فاللطف بلا انت العليم والعظيم والكريم فاللطف الرحيم نرجوك يا إلهنا فجدا علينا بالهنا نرجوك يا إلهنا نرجوك علينا بالهنا نرجوك يا إلهنا فجنا علينا بالهنا وارفع عني القلب العناء قد عالم تمام جرى ارفعن القلب للعلا قد عالم تمام جرى تنير لنا دروبنا ولا تزغ قلوبنا تنير لنا دروبنا ولا تزغ قلوبنا اغفر لنا ذنوبنا فالامر قد وفر لنا ذنوبنا فالأمر قد تعسرا وصل يا ربي على محمد خير الملاء وصل يا ربي على محمد, ربي على محمد تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب إنما الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده لا يشبه المخلوقات ولا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذنون المصري مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير كان قبل المكان بلا مكان وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق فليس جسما وخلق الضوء فليس ضوءا وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير فهو الذي خلق العالم كله خلق النور والظلمة فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه وأما قوله تعالى الله نور السماوات والأرض فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والملائكة هم أهل السماوات وأهل الأرض هم الإنس والجن فالله تعالى هدى من شاء من الإنس والجن وهدى الملائكة كلهم للإيمان والإيمان نور الله فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا نور الله قلبه قال تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُقَدُ من شجرة مباركة زيتولة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكات فيها مصباح والمشكات أي الطاقة المسدودة لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء لأن ذلك كيفية والكيفية يستحيل أن تكون إلها ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك لأن الأنوار متماثلة وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه فهو بمعنى الهداية وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور فإذن يستحيل أن يكون الإله ضوء، فثبت أنه لا بد من التأويل وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان وهو قول ابن عباس والأكثرين وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه فيتبين لنا أن أحدا من العلماء المعتبرين لم يفسر الآية بأن الله نور بمعنى الضوء فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون بل المراد أن الله هو الهادي وأنه هذا كل الملائكة أهل السماوات وهذا المؤمنين من أهل الأرض وهنا لابد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي حيث قيل فيه إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى والله منزه عن الجزئية والانحلال ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزء والانقسام والله منزه عن ذلك لا يشبه شيئا من خلقه فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمد جزء منه وتوهم أن سيدنا محمد خلق من نور وهذا كله كفر والعياذ بالله فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وقال تعالى ولله المثل الأعلى أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله لأن الله لا يتجزأ لأن ما يتجزأ ينتهي وما ينتهي لا يكون إلها وقد قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزء ومن الكفر أيضا قول إن محمدا خلق من نور لأن ذلك تكذيب للقرآن فقد قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم وليحذر من مجرد قراءة الكتب دون التعلم من أهل العلم فإن كثيرا من الكتب فيها من المفاسد والمهلكات من تشبيه الله بخلقه وغير ذلك من المفاسد وإذا عرضت لنا آية أو سمعنا بحديث يوهم ظاهره أن الله ضوء أو يوهم تشبيه الله بخلقه فنسارع إلى القول إن هذا النص له تأويل لأنه لا بد من موافقة القرآن بعضه بعضا فقد قال الله تعالى، ليس كمثله شيء، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على التنزيه، ويجنبنا التشبيه، إنه على ما يشاء قدير.